في اليهود والتي قبل تلك في المسلمين كما يقتضيه ظاهر القرآن وقد قدمنا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون الكفر وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه فمن الكفر بمعنى المعصية قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن سبب كون النساء أكثر أهل النار إن ذلك واقع بسبب كفرهن ثم فسره بأنهن يكفرن العشير ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآية ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقوله إن الشرك لظلم عظيم ومنه بمعنى المعصية قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد الآية ومن الفسق بمعنى الكفر قوله وأما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها الآية ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة ويدل له قوله تعالى إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ومن الفسق بمعنى المعصية أيضا قوله في الوليد بن عقبة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا الآية وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله لقصد معارضته ورده والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة ومن كان امتناعه من الحكم لهوى وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا كان من من الحكم به شرطا في صحة إيمانه كالمتناع من أتقاد ما لابد من أتقاده هذا هو ظاهر الآيات المذكورة كما قدمنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة لأنها لا تستند على أساس صحيح هو دين الإسلام فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة بقوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وبين مثل ذلك في اليهود أيضا حيث قال فيهم وقالت اليهود يد الله مغلولة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 وصرح تعالى بعدم اتفاق اليهود معللا له بعدم عقولهم في قوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قال المؤلف رحمه الله تنبيه أخذ بعض العلماء من قوله تعالى بعضهم أولياء بعض أن اليهودية والنصرانية يتوارذان ورده بعض العلماء بأن المراد بالآية ولاية اليهود لخصوص اليهود والنصارى لخصوص النصارى وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث اليهود والنصارى قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط الله والخلود في عذابه وأن متوليهم لو كان مؤمنا ما تولاهم وهو قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ونهى في موضع آخر عن توليهم مبينا سبب التنفير منه وهو قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وبيّن في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف وتقية وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور وهو قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالات الكفار مطلقا وإيضاح لأن محل ذلك في حالة الاختيار وأما عند الخوف والتقيه فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته